يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان.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 فيهن قاصرات الطر في لم يقمّثهن إن سُقبلهم ولا جان فبأي آل إربكما تكذبان؟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 فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله.